وا اننا نسير الى ربنا بسيرين لا بد منهما فاما احدهما فهو سيرنا الى ربنا باجالنا وهذا سير لا توقف فيه ولا تاخر بل هو تقدم دائم الى اجل مسمى اذا حضر لا يتقدم ولا يتاخر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 مع كتاب الله سبحانه وتعالى واني يا عباد الله واريب لكم مثلا بايه واحده في كتاب ربنا لو اننا قراناها وتدبرناها وفهمنا ما فيها للا ل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 الله أكبر يا عباد الله ما أعظم الأمر وما أشده وما أفضعه الله عز وجل يخبرنا أنه يضع موازين العقل ليوم القيامة وهي ميزان واحد عند أكثر العلماء لكن ربنا جمعها في هذه الآية بياناً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 أضحك صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم من مخاطبه من مخاطبه العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرمني من الظلم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 ويقال لاركانهم طق فتنطق بما حمل ثم يطلق لسانه فيقول بعدا لكن وسخطا فعن كن كنت اناض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 إن الشقوق المعنوية يقتص منها يقتص فيها القصاص يوم القيامة اسمع يا عبد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قلف مملوكه بالزنا جلد يوم القيامة إلا إذا كان كما كان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 امل فما يمن فيا من اذا امنتع عقوبه الدنيا اضعت حقوق الخلق المعنويه فإذا تخبات خلف تويتر او الفيسبوك او غير ذلك سببت الناس فهذا كافر وهذا ظالم وهذا فاسق وهذا مبتدع وهذا كذا وهذا كذا اعلم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 وبغير اسروب التعديد انه سيضيع ذلك بل بد من القصاص يوم القيامة يا ايها المعلم لا تحسب النا انك اذا ضربت الطفل في المدرسة ولطمت خدته وعاديته وانت تأمن العقوبة ان هذا سيضيع فوالله رصاص يوم القيامة يا ايها الكفيل يا من عندك عامل متغرب يبحث عن الرزق ابو عفاه ضيق الحال في بلده لا تحسب انك اذا اهنته وشتمت وضربته ستنجو فانه الله لا بد من القصاص يوم القيامة جاء رجل من الانصار فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني مملوكي يكذبون لي ويمشون لي ويقولون لي وأنا فكيف أنا منهم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يُغْتَى يوم القيامة بما كذبوك وخالوك وغشوك وبعقابك إياهم فيوذن فإن كان عقابك إياهم بمقدار ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك عليهم وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم الفضل منك فأخذ الرجل يصيح ويبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أواما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 حتى اقصه من حتى اللطمه حتى اللطمه قالوا يا رسول الله كيف ونحن نأتي غرلا عراتا مهما فقال صلى الله عليه وسلم انما هي الحسنات والسيئات